سَلْنَا عَلَيْهِمْ قَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ إِن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 بكرة عذاب مستقر، فذوق عذابي ونذر، ولا قد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مذكر؟ ولا قد جاء ألف رعون نذر.